Gizme duayı ism-i Rahman. Rahman, Rahim. Subhanak ya Allah, taalete ya Rahman, ajrnâ min al-nar, ya Mujir. Subhanak ya Rahim, taalete ya Kerim, ajrnâ min al-nar, bi ya Mujir. سبحانك يا أول تعالى يا آخر وجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا لطيف تعالى ت يا خبير وجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا قوي تعالى يا أمين وجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا محيي تعالى يا مميت وأجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا قريب تعالى يا قريب أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا حميد تعالى يا مجيد وأجرنا بعفك من النار سبحانك يا حميد تعليت يا مجيد أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا باقي تعاليت يا حق أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا مبين تعليت يا شكور أجرنا من النار بعفك يا مجير Subhanak ya khabiru Taalete ya Kabeeru ejrna min al-nar bi ya Mujir. Subhanak ya Gafur Taalete ya Shakoor ejrna min nar bi ya Mujir. Subhanak ya Mutaalete Taalete ya Faal ejrna min nar bi ya Mujir. سبحانك يا واحد تalıيت يا ماجد أجرنا من النار بِعَفِّكَ يا مُجِيدْ سبحانك يا وحام تقيليت يا رزاق أجرنا من النار بِعَفِّكَ يا مُجِيدْ سبحانك يا قايء تعالي يا قيوم أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا معطي تعالي يا سميع أجرنا من النار بعفك يا سبحانك يا بصير تعالي يا نصير أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا علي مت يا علي مأجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا عظيم مت يا عكيم أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا طاهر مت يا مطهير أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا جميل تعاليت يا جليل أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا مالك تعاليت يا قدوس أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا معين! تعاليت يا مبين! هجرنا من النار! بعفك يا مجيل! سبحانك يا عزيف! تعاليت يا حفيظ! هجرنا من النار! بعفك يا مجيل! سبحانك يا متكبدة! تعاليت يا مسور! هجرنا من النار! بعفك يا مجيل! سبحانك يا مقتدر تعاليت يا مقدم أجرنا من النار بعفك يا مجير سبحانك يا قابر تعاليت يا باسد اجرنا مِنَ النَّارِ بعافك يَا مجيد سبحانك يا سلطان تعليت يا ديان واجرنا من النار بعافك يا مجيد سبحانك يا حنان تعليت يا أجرنا من النار بعافك سبحانك يا رافع تعليت يا شفيع واجرنا من النار بعافك يَا مجيد سبحانك يا ولي تعالى ت يا قوي وجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا معجز تعالى يا مذل وجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا أحد تعالى يا صمد وجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا قهار تعالى يا غفار وجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا فردو تعاليتي يا بيتر أجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا محصي تعاليتي يا مبدئ أجرنا من النار بعفك يا مجين سبحانك يا الله تعالى يا سلام أجرنا من النار بعفك يا مجيد سبحانك يا حي من النار بعفك سبحانك قدير تعالى يا خبير من النار بعفك يا, يا, يا, النار بعفك يا, يا حفيظ تعالى يا محيط جيرنا من النار بعفك يا يا مجيد سبحانك يا قادر وتعاليت يا قاهر واجرنا من النار بعفك يا يا مجيد سبحانك يا تواب وتعاليت يا وهاب واجرنا من النار بعفك يا يا مجيد سبحانك اهيا شراحيا ادني تعال انت لا اله الا سبحانك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين